يا اللي جبالي ولا في روايات ولا, ولا في روايات ولا في, ولا, في ولا في روايات انت السند يا اللي جبالي ولا في روايات ولا في روايات ولا في روايات لحن في صوتك بلا بل من نغمات بلا لحن صوتك بلاي لما النغمات بلاي يا منديلي عنابي على بابك فرح الفلابي يا منديلي عنابي على بابك فرح الفلابي يا ست الستات جيت على مركب احلامي وردي وبناي الشوق غنيت وصفت لنجم جمال قلبك من البر الغربي انا جيت على مركب احلامي وردي وبناي الشوق غنيت وعشان سحرك لفت بلدان بلدان ويكبال وبحرعة وعشان سحرك لبت بلدان بلدان ويكبال وبحرعة دي والاخر جيت واما لمحتك قدمت ورودي ويستنيت ووعدتي جيتي وي الساعه هري كان في راسي موديت مايا ويقول حكايات يا على بابك فرع لبابك يا ام العنابي على بابك بورا على الباب يا ست بيت ستات يا اللي مش عارف ايه اللي سرح بي في خيوط اوهامك مش عارف ايه اللي سرح بي في خيوط اوهامك انا كنت بحوم حوالى شطك وجرتني أطير لغرامك مش عارف ايه اللي سرح بي أوهامك مش عارف فيه اللي سرح بك علقني في خيوط أوهامك انا كنت بحوم حوالي شطك وجرتني في لغرامي لكن معلشي وعلى كله انا برضو كمان معظوم من تلي شوف واستنوارتك من غير عقله ميضور لكن معلشي وعلى كل انا برضو كمن معصور منت اللي يشوف بست نوارتك من غير عقله ميضور ولو اسعواك وبلدي ومكتع بلدي ومكتع وهو الالحان ونوى دعوت بلدي ومكتع بلدي ومكتع وهو الالحان وانت الغني وهي بغنيها بشق وحناد طلي اوقات يم المنديل العنابي على بابك فرع لفلابي يم المنديل il al nabi ala babik far al lab sit i ditt sop i bilavi jag mena gamat i bilavi i ditt i ditt